بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 علمت نفس ما أحضرت فلا أكسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بِقُوَّةٍ عِنْدَ ذِلَعِ الشَّمَكِينِ مُطَايًا فَمَا آمِنٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٌ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمَبِينِ هُوَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ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 يا شاء الله رب العالمين.